وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والثبات على دينه والصبر على ذلك ولا سيما عند توارد الفتن والمُدلَهِمَّات أيها المسلمون إذا حلت بأمة هزيمة من الهزائم كثر شامتها وقوي أعدائها وقل أنصارها مما يجعل المهزومين يعانون أضعف ما كانوا يلقون قبل هزيمتهم والهدوء النبوي في مثل هذه الحالة هو أن يكون المسلم على ثبات على الحق. وإصرار على الانتصار، وأن لا يستكين ولا يخضع. نعم، لقد قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخف الذين لا يوقنون. ولقد مرت بنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم أيام عصبات. وأزمات عسيرات اشتد فيها كلب المشركين وعظم أذى المنافقين وتحركت يهود وتحركت يهود بدسائسها ومؤامراتها ومن تلكم الأيام العصيبة ومن تلكم الأيام العصيبة ما حصل بعد غزوة أحد التي قتل فيها سبعون من خيار الصحابة وشجعانهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان من نتائج ما أصاب المسلمين في أحد من الهزيمة والمصيبة أن طمع فيهم الطامعون وأشر أعناق الظالمين وظهر نفاق بعض المنافقين. وعزم جمع من المشركين على غزو المدينة منهم بن المصطلق وهم بطن من بطن خزاعة كانوا يسكنون قديدا وعسفا بين مكة والمدينة وقاتل من, من قبائلهم رجال مع المشركين في غزوة أحد وشجعهم. هزيمة المسلمين في غزوة أحد على تجميع الجموع لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهيز الجيوش للإغارة على المدينة النبوية فابتدرهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالغزو وفاجأهم في ديارهم في أوائل شعبان من السنة الخامسة فكتب الله له النصر والغلبة عليهم وأصاب المسلمون في هذه الغزوة سبيا كثيرًا ووقعت جويرية بنت الحارث ابنة سيد قومها في السبي فكاتبت على نفسها بمال لتتخلص من السبي وطلبت معونة النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما عليها وتزوجها برضاها، قالت عائشة رضي الله عنها، وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما بأيديهم أي من سبي بن المصطلق؟ قالت عائشة. فَلَقَدْ أُعْتِقَ بِتَزْوِيجِهِ اياها منه اهله فلقد فلقد اعتق بتزويجه اياها مئه اهل بيت من بني المستلق فما اعلم امراه اعظم بركه على قومها منها رواه الامام احمد وابو داود وفي هذه الغزوه حاول المنافق عبد الله ابن ابي بن سلول أن يشعل نار الفتنة بين المسلمين ويفرق بين المهاجرين والأنصار بعد أن تآخوا في الله جل وعلا واجتمعوا في الإسلام إخوة متحابين وذلك أن رجلا من المهاجرين كس على رجلا من الأنصار أي ضرب قفاه فقال الأنصاري يا الأنصار وقال المهاجري يال المهاجرين فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعو الجاهليه قالوا يا رسول الله كسر رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال دعوها فإنها منتنا فغضب عبد الله فغضب عبد الله بن أبي وعنده رهط من قومه وقال أو قد فعلوها قد نا فرنا وكاثرنا في بلادنا والله والله ما أعدنا وجلب بقريش يعني المهاجرين إلا كما قال الأول سمن سم كلبك يأكلك أما والله لإن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن منها الأذل ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله مر به عباد بن بشر فليقتُله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لا ولكن أذم بالرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها فرتحل الناس وجاء سيد بن حظيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله والله لقد رحلت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله ابن أبي. قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة لا يخرج الأعز منها الأذل. فقال أسيد: فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت. هو والله الذليل وأنت العزيز ثم قال يا رسول الله أرفق به فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما وإنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان من عبد الله بن أوبي فلا تقع فتنة بين الصحابة رضي الله عنهم وكان لذلك المنافق ابن صالح يدعى عبد الله فلما بلغه ما قال والده اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه قد بلغني أنك تريد قتل ابي عبد الله بن ابي في فيما بلغك عنه فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به فانا احمل اليك راسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل ابر بوالده مني واني اخشى ان تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا إن عبد الله ابن عبد الله بن أبي قد ضرب مثلا عظيما في ولائه للمؤمنين ولدين الله. وبراءته من المنافقين ولو كانوا أقرب الناس إليه بل إن هذا الإبن البال بوالده والده للمؤمنين المعاد للكافرين والمنافقين أمسك بوالده وقال والله لا ترجع إلى المدينة حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز ففعل رواه الترمذي وهكذا يكون الولاء لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم والغيرة الصادقة ومن رزقه الله بصيرة وفهم استفاد من مواعظ القرآن وقصصه ومن أحداث السيرة النبوية وعبرها ففي هذا موعظة وذكرى لمن كان له قلب أو القسم وهو شهيد اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أما بعد فرغم, فرغم مظاهر الضعف والذلة التي تحيط بالمسلمين من كل جانب فإن دين الله تعالى عزيز وإنما يسوء الكافرين والمنافقين باقٍ رغم فيهم ولن يقضي على الدين ولن يقضي على الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده ولن يقضي أحد على الدين الذي ارتضاه الله لعباده مهما كانت قوة الكافرين ومهما كان ضعف المسلمين ومهما بلغت مؤامرات المنافقين وما أصاب المسلمين من ذلة وقهر واستكانه وتسلط أعدائهم عليهم كان بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وواجب هذه المرحلة يقتضي العودة الجماعية من المسلمين إلى دين الله والاستمساك بأحكام الشريعة مع كثرة العبادة والأعمال الصالحة والدعوة إلى الله عز وجل وعليهم أن يتخلصوا من الذنوب والمعاصي التي هي سبب الذل والمهانة. وأن يلحوا على الله بالدعاء على الكافرين والمنافقين بأن يرد كيدهم في نحورهم ويسلم المسلمين من شرورهم وما ذلك على الله بعزيز وإذا وإذا علم الله تعالى صدق عباده في اللجوء إليه والتوكل عليه كفاهم أعداءهم كما كف المسلمين شر الأحزاب في غزوة الخندق ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فالواجب إذن هو الثبات على دين الإسلام الحق والدعوة إليه واللجوء إلى الله والحذر من كيد الأعداء وعدم الاغترار بما عليه أكثر الناس والله المسؤول أن يصلح أحوالنا وأن يكفينا شر أعدائنا وأن ينصر الدين والمتمسكين به وأن يخذل المنافقين وأن يبطل كيدهم.